بسم الله الرحمن الرحيم سمح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقلون ما لا تفعلون كبر مغه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان كأنهم بنيان مرصص وان قال موسى لطومه يا تؤذنونني وقد تعلمون انني رسول الله اليكم فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا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 بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم داركم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من احتيال الانهار ولا ساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفرز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتحهم تبشر المؤمنين يا أيها شَرَاءَ إِلَى وَكَفَرَتْ طَائِفَة فَأَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ